يا الله طلبتك وانت المانع المعطي يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العناو والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل بعض ما فات يا الله طلبتك وانت المانع المعطي يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العناو الهم من مبطي ما هو بقادر يحصل بعض ما فات يا الله يا الله يا